ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله وفور الرحيم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُم إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ